Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Yaa ma? Ahal Allah ma? وَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنَنَّبَكَ هَذَا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 والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أي يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات خيرا من كن مسلمات مؤمنات قارتا تائبات عابدات تائبات حَاتٍ فَيِبَاتٍ وَأَبْكَارَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا و أهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا إلى الله توبه نصوحا عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار يوم لا يحزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم Yقولون ربنا Atmim lنا Nورنا واغفر lنا İnneke Ala كل şey In Qadir Ya Ayyuhannabiyy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 وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرِيمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهِمْ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ